يوم تقلب وجوههم في المال يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إما أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً